حول هذا الموضوع ودرس اليوم هو الحديث عن فقه الحج وتفصيله ويعتبر درس اليوم هو لب الدروس ل أ ن ن ا بعون الله وتوفيقه نحاول جاهدين أ ن نشرح تفاصيل المناسك وتفاصيل فقه الحج كنا قد قدمنا م ق د م ة عن أ ر ك ا ن الحج لو تذكرون ا ل إ ح ر ا م والسعي بين الصفا والمروه والوقوف في ع ر ف ة وطواف ا ل إ ف ا ض ة مع ذكرنا ل ل أ ن س ا ك ا ل ث ل ا ث ة ا ل إ ف ر ا د والقران والتمتع طيب ن ب د أ الحديث المباشر عن ر ح ل ة الحاج من وطنه الى اداء المناسك والشعائر أ و ل شيء يلزمه أ ن يتوب إ ل ى الله عز وجل و أ ن يقلع من الذنوب وان يتركها إ ذ لا يستوي أ ن تكون نيته أ ن يتوب أ ن أن أن أن أن يرجع من الذنوب كيوم وردته امه و أ ن يحج حجا مبرورا وفي نفسه أ ن يعصي وله ذنوب ومعاصي ولاسيما المتعلقه بحقوق ا ل آ خ ر ي ن بالحقوق ا ل آ د م ي ة فلا بد من أ د ا ئ ه ا و أ ن ي أ خ ذ العفو من الناس و أ ن يتحلل من الذنوب صغيرها وكبيرها ما كان متعلقا بحق الله وما كان متعلقا بحقوق ا ل آ د م ي ي ن ثانيا يلزمه أ ن يحج من المال الطيب ف إ ن الحاج اذا وضع رجله يريد أ ن يركب على ا ل ر ا ح ل ة يقول لبيك وكان كسبه حرام تقول له ا ل م ل ا ئ ك ة لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك قبل أ ن يقوم من مقامه ولذلك طيب الكسب ن ق ط ة أ و ق ي م ة تربويه م ه م ة سوف أ ق ف عندها قليلا وهي أ ن تحج من حر مالك و أ ن يكون الكسب حلالا ولذلك كان ابن أ ب ي الدنيا رحمه الله تعالى في كتاب الورع يقول ترك دانق مما حرم الله أ ح ب إ ل ي ن ا من خ م س م ا ئ ة ح ج ة الدانق أ ق ل و ح د ة في ا ل ع م ل ة يعني إ ذ ا كان ا ل ع م ل ة ا ل س و د ا ن ي ة أ ق ل ح ا ج ة فشلوا الجريش و ل ا ش ل و ما في جريزه الجنيه و ل ا ش ل و ميم أ ق ل حاجه جنيه واحد تخلي من الحرام أ ف ض ل ت من خ م س م ا ئ ة ح ج ة مع ا ن ه ما في شخص يحك خ م س م ا ئ ة ح ج ة ل أ ن ه ل و عندك جروش تحك خ م س م ا ئ ة ح ج ة دا لخمسمائه س ن ة هذا انا ما في حد كل شهر الحد في ا ل س ن ة م ر ة و ا ح د ة بس معناها, سنة. أول حاجة. معناها الدين يركز على القيم ا ل ت ر ب و ي ة ولذلك يقول عيسى عليه السلام لو صليتم حتى تكونوا مثل الحنايا وتعبدتم حتى تكونوا مثل أ و ت ا د وخرج من أ ع ي ن ك م من الدموع ك أ م ث ا ل الانهار لن تنالوا ما عند الله إ ل ا بورع صادق لو صليت ص ل ا ط و ي ل ة لكن في ا ل ج ر و ش د ي ب ت ج ه جهه في ن ا س ي ا ز و ل ب ي ص ل و ا ص ل ا ة جيل لكن في ا ل ج ر و ش د ي بس يقولك ل بجيبلك ب ا ك ر بس يقولك ل ب ا ك ر بكير ا ديشا مصنع و ك ا ن ل ا ج ه ق ل تلاح ي يا زول اديني حدنا اشكلا ا ل ك ل ا ط ايرين ن ح ن من ا ل ب ل د ي ه شنو ي ح ك ل أ خ م سويت الفيس بولك عمدنا في اجل ما بديك لها يا أخي حسب المالك ف وشك ق و ل لك يا أ خ ي انت لما جيت أ ك ي د وقلت أكيد, اكيد والله لو قلت اكيد ما بديك لها يعني ذاته ينبغي أ ن يعلم الناس أ ن التدين ليس ع ب ا ر ة عن شعائر ت ع ب د ي ة م ح ض ة التدين أ ع م ق من هذا التدين أ ن تخلص إ ل ى ا ل ق ي م ة ا ل ت ر ب و ي ة ل ل ع ب ا د ة فلذلك ت ح ج بالحلال الكسب الحلال ثالثا تخلص ا ل ن ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج للحج قال اللهم لبيك عمر وحج لا رياء ولا س م ع ة ف ي ه والحج أ س ا س ه ا ل ن ي ة ل أ ن أ ح ي ا ن ا يكون الحج مظهرا اجتماعيا أ ك ث ر من كونه ف ر ي ض ة ع ب د ي ة فهيك فلان وحك ا فلا ن و ح ا جا وجا وول م ر أ ة ت ب و ب ر كل سنه ة من ح ج ت ق ولو تمسك المسوان في ا ل ج ع د ة ت ب و ب ر بوباك ت ج ي ل تغير ق و ل كل س ن ة ب ن ح ج يا أ خ يحمل ا ل ر غ و ت كمتحبهم ب كويس حتى ق ا ل ل ه قال جتي قال. قال. يابا يا ما تنسى الفرش ق ا ل لأنا غير الفرش مو دينشو ل بس ماشي م مين الفرش ق ا ل ي ا أخي د ه م ا حتى أ ه م شيء الحج لوجه الله ا ل ن ي ة فيه م ه م ة جدا حتى لا, حتى لا يكون الغرض الرياء و ا ل س م ع ة والظهور و إ ل ا ف إ ن الله لا يقبل من ا ل أ ع م ا ل إ ل ا ما كان خالصا ا ل ن ق ط ة ا ل ت ر ب و ي ة ا ل ر ا ب ع ة و ا ل م ه م ة لمن أ ر ا د أ ن يحج وعزم الحج عليه أ ن ي ب د أ ب إ ع ط ا ء ن ف ق ة ل أ ه ل ه وهذا أ ل ز م ه الفقهاء بذلك إ ذ لا يعقل أ ن يحج و أ ن لا يترك ل أ ه ل ه ن ف ق ة ريثما يعود ل أ ن هذا من الواجب الذي يلزمه ط ي بعد ب ذلك ن ب د أ ا ل ر ح ل ة خرج ا ل إ ن س ا ن ينبغي أ ن يحدد النسك و أ ن يتعلم المناسك وهذا من جزم ما هو مفروض على الحجاج أ ن يفعلوه طيب خرج ن أ ت ي إ ل ى ن ق ط ة في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة من أ ي ن يحرم السودانيون هل ج د ة ميقات أ و ليست بميقات طيب هذه ا ل م س أ ل ة هي من المسائل ا ل ش ا ئ ك ة فقه ا طبعا ا ل إ ن س ا ن لما ي أ ت ي الميقات يلزمه أ ن يلبي و أ ن يحدد النسك و أ ن يدخل في النسك في الميقات ف إ ذ ا تجاوز الميقات لم يكن له إ ل ا خياران الخيار ا ل أ و ل أ ن يستمر في نسكه ويلزمه دم و أ ن يرجع إ ل ى الميقات فيحرم من الميقات ولا شيء عليه طيب المواقيت خ م س ة يلملم لاهل اليمن هو جبل وذات عرق ل أ ه ل العراق والمشرق وذات عرق معناه جبل صغير و ا ل ح ل ي ف ة التي هي أ ب ي ا ر علي اليوم في و هي ميقات أ ه ل ا ل م د ي ن ة و ا ل ج ح ف ة هي ميقات أ ه ل الشام و مصر والمغرب و رابغ آه التي آه حولت من من ا ل ج ح ف ة فصارت ق ر ي ة بالقرب منها ل أ ن ا ل ج ح ف ة تدمرت لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أ ن ينقل حمى ا ل م د ي ن ة إ ل ى ا ل ج ح ف ة فتدمرت وهي م ه ج و ر ة ثم ا ل م ق ا ت الخامس أ و يقال أ ن أ ص ل المواقيت بالمحاذاه ولذلك اختلف أ ه ل العلم هل ذات ع ر ض مما وقته النبي سلم أ م مما أ ض ا ف ه عمر رضي الله عنه وفي كذا ا ل أ ح و ا ل ع ا ئ ش ة تقول أ ن وقته النبي ع ل صل... ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م لكن الصواب أ ن عمر لم يكن يعلم أ ن النبي سلم وقت لهم فوقت لهم من فقه واتهاده فوافق السنه وما أ ك ث ر موافقاته رضي الله تعالى عنه لشنو للسنه ة طيب آه هذه المواقيت هن لهن ولمن أ ت ى عليهن من غير أ ه ل ه ن لمن أ ر ا د ا ل ع م ر ة أ و الحج أ ي شخص ينوي الحج ويمر بهذه المواقيت ينبغي أ ن يحرم من هذه المواقيت طيب لو أ خ ذ ت م هذا التصور نجيب على السؤال هل جده ميقات أ و ليست بميقات أ و ل ا أ ق ر ر أ ن ا ل م س أ ل ة فيها خلاف طويل وكثير من أ ه ل العلم يقول ان ج د ة ميقات ومنهم الشيخ أ ح م د عبد السلام الذي كان في السودان من أ ه ل الفتوى فقال ب أ ن ج د ة ميقات لكن كلامه دقيق يقول ج د ة ا ل ق د ي م ة ميقات ل أ ن ه ا ق ر ي ب ة من البحر الشيخ أ ب و بكر الجزائري يقول ب أ ن ه ا ميقات بعض المعاصرين مجمع الفقه السوداني يقول أ ن ه ا ميقات ولكن لنا أ ن نناقش هذه ا ل م س أ ل ة من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ف ق ه ي ة طيب ج د ة لا تكون ميقاتا الا في حالتين ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى أ ن لا يكون هنالك ميقات يمر عليه الحاج السوداني فبالتالي تصير ج د ة ميقات بالعدم تصير ج د ة ميقات بشنو؟ بالعدم ما في ميقات معناها جده ت ب ميقات كيف دي, دي المواقيت الوقت ب ق ي ة المواقيت من كان دونها فمهله من أ ه ل ه فمهله من ش ل و من أ ه ل ه من محل ماهوفي إ ذ ن جده ممكن تكون ميقات باعتبار أ ن ميقات من لا ميقات له أ و ل ن ق ط ة يصلها برا أ و بحرا هي ميقاته أ و أ ن تكون جد ميقات بالمحازات ف إ ذ ا قيل أ ن جد ميقات بالمحازات ا ل م ح ا ز ة ع ن ي شنو إ ذ ا كان الموبايل ده, ده, ده ميقات بالجحفه انت كان أحرمت من, هنا تكون أحرمت من الميقات كان حرمت من هنا تكون حرمت من الميقات كان حرمت من هنا على بعد م ئ ت ي كيلومتر قصاد ا ل ج ح ف ة تعتبر في الميقات و ح ك م ة الله ا ل ب ا ل غ ة تقول وضع المواقيت دي أ س ت ا ذ جغرافيا الرسول موضع المواقيت دي م ك ة المواقيت كذا ما في زول بيجي إ ل ا يمر بميقات أ و أو, أو يحاذي شنو يحاذي ميقات المحاذي ب ا ل ط ا ئ ر ة أ ن تكون فوق الميقات المحاذي ب ا ل س ف ي ن ة أ ن تكون قصاد الميقات فالمقاصده هي المحاذات ولذلك ك ا ن ميقات م ي ق اهل ت نجد ا ل و ق ر المنازل هنا وميقات اهل ا ل م د ي ن ة هنا عمر خطاب عمل ذات عرق هنا يعني حتى لما اجتهد اجتهد على أ ن يجعل ذات عرق بشنو بمحاذاه مواقيت م و ج و د ة أ ص ل ا طيب يبقى السؤال هل الذي يتحرك من السودان إ م ا بالجو و إ م ا بالبحر هل لا يحاذي ميقات الصواب أ ن ه يحاذي ميقات والدليل أ ن ت كركبت ا ل ط ي ا ر ة ب يقول لك سوف نكون بمحاذاه الميقات بعد عشر دقائق بعد ش ر ي ق و ل لك نحن ا ل آ ن في شنو في الميقات تبقى دي م ش ك ل ة تبقى دي م ش ك ل ة انت بمحاذاه الميقات طيب إ ذ ا قام زول ما احرم وفاد بالطيار نزل في ج د ة يعتبر شنو تجاوز شنو تجاوز الميقات يعني ج د ة ميقات في حالتين إ م ا بالعدم و إ م ا ب ا ل م ح ا ز ا ت بالعدم أن ل ا يكون أ ص ل ا الحاج يمر بالميقات ولو م ح ا ز ا ت ا ما في ميقات نهائي دهنه يحرم من ج د ة طيب ثم أ ن تكون ج د ة بمحازات ميقات من المواقيت حاول بعض الجغرافيين أ ن ي أ ت و ا ببعض الخرائط لكن النفس لا تطمئن إ ل ي ه ا لذلك يبقى عندي شيء في هذه ا ل م س أ ل ة لاختلاط ا ل أ د ل ة والاعتبار الجهات ا ل ع ل م ي ة التي أ ف ت ت ف أ ق و ل الذي ا ف ت به ان ج د ة ليست ميقات ولكن شخصا لو أ ن ه قال أ ن ه احرم من ج د ة لا أ ل ز م ه بشيء لا أ ل ز م ه بشيء يعني ما أ س ت ط ي ع أ ن اقول ان عليه دم لسبب لوجود الاحتمال لكن لم أ ط م ئ ن إ ل ا في حالتين يعني ذلك ل ا يقول لجده ميقات ي ن ع ن ي بحالتين إ ن ه ن ح ا ما بنمر بميقات أ ص ل ا أ و أ ن ج د ة نفسها ت ح ا ز ي ميقات من المواقيت ا ل خ م س ة ف إ م ا أ ن يقال أ ن ج د ة ت ح ا ز ي ا ل ج ح ف ة أ و ر ا ب خ أ و أ ن ه ا تحاثي ميقات أ ه ل اليمن وهذا لا يمكن أ ن يقال به إ ل ا بكلام علمي مقدم ناس جغرافي ي ق و ل و ا والله ك ل ا م ده بالمحازج ده وبالطرق ا ل ع ل م ي ة يثبت لنا ما أ ث ب ت جده لا تكون ميقاتا ده الصحيح وكنت في ا ل أ و ل في السابق أ ل ز م من تجاوز الميقات و أ ح ر م من جده بالدم لكن ا ل آ ن تراجعت من مسألة هذه من الدم ل أ ن ا ل م س أ ل ة صار فيها خلاف وصار عندي فيها اضطراب وسبب الاضطراب أ ن بعض الناس أ ت ى بخرائط لكن غير م ق ن ع ة ب أ ن جده م م ك ن أ ن تكون بمحازه شنو ب م ح ا ز ة ميقات شنو من المواقيت الذي أ ف ع ل ه لنفسي أ ن ي لا أ ح ر م من جده أحرم من, جدا أحرم من الطائرة، اذا كان ب ا ل ط ا ئ ر ة و إ ذ ا كان بالبحر من ا ل س ف ي ن ة كيف بين خيارات الخيار ا ل أ و ل إ ن ه تلبس الرداء من تحت و بجلابتك ي عادي لما ن تجي في م ح ا ض الميقات تنوي تدخل النسخ طوالي تلبي وتلبس ا ل إ ز ا ر ه من فوق ده خ ي ا ر ا ل أ و ل الخيار الثاني تلبس ملابس ا ل إ ح ر ا م من البيت أ و من المطار ولكن لا تدخل في نيت النسك الا عند م ح ا د ا ه الميقات والدخول في النسك أ ن تنوي بفمك و ت ب د أ ا ل ت ل ب ي ة فتقول لبست ي ملابس ا ل إ ح ر ا م أ و ل ا ثم بعد ذلك ش ن و دخلت في شنو في النسك دا الخيار الثاني الخيار الثالث أ ن أ ح ر م من داخل ا ل ط ا ئ ر ة بثيابي وهي أ خ ف ه من م ج تج... ا و ز ة الميقات كيف في أ ش ي ا ء ت ق د ر ع ل ي ه ا مثلا قاعد بعمتي ذي ما ق ل ت في ا ل ط ي ا ر ة أ م ل س لما ج ي الميقات تقول اللهم لبيك البسك الدايرو التمتع ا ل ق ر ا ن ك د ا و أ ب د أ أ ل ب ي في أ ش ي ا ء بتقدر على وما طلع عمتي ذي و أ ق ن ب أ ل ب ي لحد ما أ ن ز ل بعدك أ غ ي ر هنا أ ك و ن ارتكبت محظور من محظورات ا ل إ ح ر ا م يلزمني ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء على ا ل ت خ ي ر ف ف د ي ة من صيام أ و ص د ق ة أ و نسوق يا أ ص و م ثلاثه يوم يا أ ط ع م س ت ة مساكين يا أ ذ ب ح شات ده في ح ي ا ت إ ن ه أ ن ا شنو ب ج ل ا ب ي ة وده يعتبر شنو يعتبر ل ما ب ا ل ض ر و ر ة يعتبر لبس المخيط عمدا غ ا ي ة ما فيه اطعام س ت ة مساكين لكن إ ذ ا تجاوز الميقات عمدا يلزمه دم قولا واحدا ما عنده خيارات دم بس أ ن يذبح شاه او أ ن يذبح ا ل سبع ب ق ر ة أو ا ل سبع ب د ن ة الناس أ ه م ح ا ج ة عندهم إ ن ه يخش الحمام في م د ي ن ة الحجاج أ و في المطار ويلبس بعد ذلك اللبس ده أ خ ف ى من تجاوز شنو من ت ج الميقات و ز ا هذه ثلاث خيارات غسل ا ل إ ح ر ا م مستحب إ ذ ا ترك ب ا ل ك ل ي ة لا شيء عليه ركعتين ا ل إ ح ر ا م أ ص ح ا ل أ ق و ا ل أ ن ه ا ليست من ا ل س ن ة ركعتين الاحرام إ ن م ا أ ح ر م النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاته مقصوده اما ضحى إ م ا ن ا ف ل ة صلاها إ م ا في مسجد و إ م ا ص ل ا ة الظهر والصواب أ ف ض ل شيء تحرم بعد ف ر ي ض ة يعني رسول ا ل ل ح ر م بعد ص ل ا ة الظهر في شنو في ذي ا ل ح ل ي ف ة عرفتك ف إ ذ ا أ ك ر ر هذا الكلام أ ن ا ل إ ح ر ا م يكون من الميقات ا ل أ و ل ى الخيارات التي ذكرتها إ م ا أ ن تحرم بشنو بثيابك وتكون دخلت في ا ل ن س ك بشنو ب ا ل ت ل ب ي ة وشنو و ا ل ن ي ة واضح بعد ذلك تمشي ت ت م ل س وتلبس ثياب ا ل إ ح ر ا م وبذلك تكون قد أ ت ي ت محظورا من محظورات ا ل إ ح ر ا م و هو ا ر ت د ا ء الثياب شنو عمدا و عليك ا ط ع م شنو سته مساكين تجاوزت الميقات عليك دم لكن جده قلنا فيها شنو فيها خلاف بين العلماء المعاصرين في هل هي ميقات أ و ليست ب ي م ي ق الشيخ ا أ ب و بكر الجزائري يفتي ب أ ن ج د ة ميقات ويرى أ ن ه ا ميقات و... و... وهذه أ ق و ا ل معتبر مجمع الفقه ا ل إ س ل ا م ي عندنا في السودان بعد مداولات أ ف ت ى ب أ ن ج د ة شنو جده ميقات خ ر ا ص اذا اعتمدت على خ ر ا ص لكن الذي أ ق و ل به أ ن ي لم أ ط م ئ ن لهذا القول ل أ ن ذكرت لكم مبررات اتخاذ الميقات إ م ا العدم و إ م ا المحاذر ولا أ ج د ه ا في ه في ج د ة طيب احرم ا ل إ ن س ا ن من قصد ا ل م د ي ن ة يحرم من ميقات أ ه ل ا ل م د ي ن ة بعد أ ن يرجع من قصد م ك ة للحج و ا ل ع م ر ة لا يجوز له أ ن يتجاوز الميقات إ ل ا محرما محرما على حسب ا ل أ ن س ا ك الثلاثه اما مفردا و إ م ا قارنا و إ م ا متمتعا خلاص طيب ماذا يفعل يلبي و ا ل إ ك ث ا ر من ا ل ت ل ب ي ة من ا ل س ن ة فيسن وي... ويستحب للمحرم أ ن يكثر من ا ل ت ل ب ي ة ولاسيما عند الركوب وعند النزول وكذا و أ ن يكون على ت ل ب ي ة دائمه فقد ورد عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قال من ما المسلم من يلبي إ ل ا ولب الذي عن يمينه من شجر وحجر و أ ر ض وعن شماله حتى تنقطع ا ل أ ر ض عن يمينه وعن شماله إ ذ ا ق ل ت في محلك لبيك اللهم لبيك شفت عن يمينك أ ي جبل أ ي حد ج يلبي معك و أ ي ش ج ر ة لحد مدونه ا ا ل د ي ن وعن شمالك هكذا فلا شك أ ن ا ل ت ل ب ي ة من ا ل س ن ة وصيغتها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إ ن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك يكثر من ا ل ت ل ب ي ة حتى يدخل م ك ة طبعا بعدما يدخل م ك ة إ ذ ا أ ح ر م لا يلزمه أ ن ي أ ت ي إ ل ى البيت مبادره ممكن ي قود و ي س ت ا ح و ك ذ المحرم ا إ ذ ا أ ح ر م عليه محظورات ودي ينبغي أ ن نتحدث عنها ما, ما معنى ا ل إ ح ر ا م ا ل إ ح ر ا م معناه ان تمتنع عن محظورات ا ل إ ح ر ا م منها لبس المخيط و المحيط و في هذا ف د ي ة فديه في حلق ا ل ر أ س و يا خ و ا ن ا للفقهاء تفاصيل خمس أ ق و ا ل في ا ل ر أ س يقول لك أ ر ب ع شعرات فما زائد يلزمك الدم وناس يقول لك ربع ا ل ر أ س وفي مذهب قال خ م س ة شعرات والصواب قول ا ل م ا ل ك ي ة أ ن ه لا تلزم لا يلزم الدم في ا ل ر أ س إ ل ا إ ذ ا عم ا ل ر أ س كله و إ ل ا إ ذ ا أ ز ا ل ا ل أ ذ ى لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أ و به أ ذ ى من ر أ س ه فأذى يعني ولذلك إ ذ ا ا م ت ش ط ا ل إ ن س ا ن سرح ر أ س ه خ ا ص ة النساء وسقط شيء من الشعر لا يؤاخذ على ذلك وفي بعض الفقهاء أ ب ع د جدا قال بكل شعره فديه بكل ش ع والصواب أ ن النبي سلم احتجم في ر أ س ه وهو م س ر م ولا بد أ ن ا ل ح ج ا م ة تقتضي أ خ ذ شنو جزء من شنو؟ من الشعر لكن ما كان كثير بس ا ل محل ا ل ح ج ا م ة يعني محل مبدخله فبلموس شعر له وشايل منه جزء وخذل بقيه الشعر والشعر يدخل فيه عند الفقهاء جميع أ ن و ا ع الشعر وعند ابن حزم شعر ا ل ر أ س فقط وقوله وجيه ب ا ل م ن ا س ب ة يعني ابن حزم قال بس ا ل ر أ س لكن لا تدخل الابط لا يدخل يعني ممكن تحلق الابط عند ابن حزم ويرى أ ن الغرض هو أ ن تبقي ا ل ر أ س ل أ ن في ا ل ر أ س نسك قال له شنو ا ل ح ل ا ق ة الحلق والتقصير دا فوق شنو ف و نسك ويرى أ ن الحاج لا يراد منه التضييق عليه ل أ ن ه يجوز للحاج أ ن ي أ ك ل الطيبات هو محيط و أ ن يدخل الحمام يستحمى عشرين م ر ة في اليوم كل ذي واتاه لا يستحمى يستحمى ما في شيء يمنعه كويس كويس لكن الا يستحمى بالصابون الذي فيه طيب الا يمس شنو الطيب و أ ن يغير إ ح ر ا م ه كل مره ة د يغير إ ح ر ا م ه بس واحد جديد يجوز له وكان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا أ ح ر م أ ص ا ب طيب ا في بدنه فلو بقي بعد الدخول مثلا يقوم يغتسل ويعمل طيب ويلبس لحد حتى ما دخل في شنو في ا ل إ ح ر ا م يقوم يقول اللهم لبيك يسمي ا ل ن س و دخل بعدها في شنو في ا ل إ ح ر ا م لو بقي أ ث ر الطيب بعد ا ل إ ح ر ا م لما أ ث ر عليه حتى لو بقي أ ث ر شنو أ ث ر الطيب فلا يمس الطيب لا يقلم ا ل أ ظ ا ف ر لكن كثير من الحجاج ي س أ ل يقول لك يا أ خ ي إ ذ ا نزل من ندم ما في ح ا ج ة إ ذ ا ا ل ض ف ر انقطع و أ ز ا ل ه لا يعتبر من من, من تقليم ا ل أ ظ ا ف ر عرفتم و هذه محظوره شنو ا ل ح ر ا م ا ل م ر أ ة يجوز لها أ ن تتزين بالحلي بل ع ا ئ ش ة كانت تتخطب وهي م ح ر م ة وتقول اجتنبوا نوعا واحدا من أ ن و ا ع الكحل هو ا ل إ ث م د أ و ا ل إ ث م ذلك ل أ ن فيه طيب أ و فيه ر ا ئ ح ة لكن ممكن ا ل م ر ا شنو تتكحل و هي شنو م ح ر م ة إ ح ر ا م ا ل م ر أ ة أ ن تلبس طبعا إ خ و ا ن ن ا ممكن ا ل إ ن س ا ن أ ي شمام ي ء خ ي ط و أ ح ر م به أ ج ز ا ء و إ ن كان أ ي لون أ ي لون بيجزئ في شنو في ا ل إ ح ر ا م ولكن البياض ل ل س ن ة وليس من الازام والمراه لا تحرم في ملابس خ ا ص ة ما في ملابس كده ولا ح ق ة ا ل إ ح ر ا م الواحده ي ج ي ب ل ه ا ملابس كويس يعني ما شاء الله ل أ ن ه ماشى الحج يربطولك ي تمام و ح ا ج ة او أ ب ي ض ه ن ا الشده م ف ر و ض تكون طوالي بس أ ي ا م الحج ه اهو ث ا ن ي بعدها كويس وقبل ه لحد ما تحرم لابسه ت و ب ة و ق ا ش ر ة قال ماشى الحج قال ح ج ربطت الشعره و قال جابو ا ليها ا ل أ ب ي ض بات كويس و المهم عبايات ث ق ي ل ة أ ش كذا ما يكون طوالي ماله ف ش ن و أ ص ل ا ا ل م ر أ ة ليس لها ثياب مخصوصه للاحرام فقط إ ح ر ا م ا ل م ر أ ة في وجهها و كفيها هذا إ ح ر ا م ه ا تحري بوجه ا و كفيها لو أ ح ر م ت ب أ ي نوع من أ ن و ا ع الثياب ليست ا ل ف ا ت ن ة أ ج ز ا ت فقط أ ن تكون الثياب م س ت و ر ة ف إ ذ ا نقول في ا ل إ ح ر ا م يجوز الغسل والحمام يجوز ا ل ا م ت ش ا ر استعمال المشط وتسريح الشعر ما في شيء و أ ن ا ل ر أ س المعني هنا هو حلقه قوله تعالى ي خ ز ل بالمشط قول حتى ش ع ر ه حلق ذي يعتبر حلق ولا ت ح ل ق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي و م ح ل ة ولا تحلقوا فلا يعتبر هذا من الحلق وكذلك المراه اذا سرحت وكذا ل أ ن ه في أ ي ا م الحج الواحد بس يقول لك يا شيخنا والله كنت بسرح بس وقعت مني شعر يا أ خ ي ما لازم تقع شعر ما في حج وهكذا وهذا هو القول الراجح والحمد لله ان ا ل م ا ل ك ي عندنا يقولون ب أ ن المعتبر هو أ خ ذ الشعر من ا ل ر أ س شنو كله وليس أ خ ذ جزئه طيب أحرم بعدها ي ب د أ النسك و أ ن ا من أ ج ي في النسك حاولت المفرد يعمل شنو في كل النسك والمتمتع يعمل شنو والقارن يعمل شنو طيب محرم الزولده امتنع من ا ل أ ش ي ا ء التي قلناها طبعا يا اخواننا في محظورات ا ل إ ح ر ا م أ ش د ه ا الجماع الناس طبعا بيستغربوا كل في اخر الجماع ما في جماع ذاته لا ده كتير نحن انا م ر ة يعني كانت من أ ص ع ب الفتاوى المرت عليه و أ ذ ك ر هذا من باب العلم ولا حياء فيه كويس؟ جاء أ ن ا شخص يقال انه هو يعني م خ ت ر ب وقام رسل ل م ر ت ه و ا ل م ر ت طبعا أ ح ر م ت من الميقات وجاته لاقاه لاقاه م ح ر م ة خلاص هي ما عنده أ ي ط ر ي ق ة ت ا ن ي ل أ ن ه يعني هي, هي محرمه ة وذلك يتمتع عشان بعدك ذ ي ع ن ي ي ج د ف ر ص ة مع زوجه وحلاله فقام مشوا ل ح ر ف محرمين عشان تعمل ع م ر ة تطوف س ب ع ة وتسعى بين الصف والمروه س ب ع ة وتقصر ا ل م ر أ ة ت أ خ ذ من شعرها قيده انمله ة ا ل ا ل م ر أ ة بتكون م ض ف ر ة من كل ض ف ي ر ة ت أ خ ذ حبه بس ولو أ خ ذ ت من ض ف ي ر ة و ا ح د ة أ ج ز ا ت ف ت أ خ ذ قيده ا ن م ل ة ح ي ة ب س ي ط ة فطافوا ك ذ ا وتعبوا قاموا ب راجعين السكن هم مؤجر لها ف أ ص ا ب منها طبعا دي م ش ك ل ة م ش ك ل ة في الحج كبيره جدا ل أ ن ه ا تفسد الحج ب ا ل ك ل ي ة والفتوى أ ن الحج فسد ب ا ل ك ل ي ة ويلزمها شرعا قضاء هذا الحج في العام القابل مع ذبح بدنه جمله شوف شوفو شوف الموضوع ده كيف يعني الحج انتهى خلاص الحج ل ا ما في حج خلاص الموضوع انتهى كويس الاحراء يعني ف س ل و تحج ا ل س ن ة ا ل ج ا ي ة وجوبا لازم ت ق ض ي و مع ا ل س ن ة ا ل ج ا ي ة تظبح و تظبح شنو ما غنى مايه ولا خروف كويس ناقه أ ي واحد ي عمل حسابه شديد كويس بعدين لكن الحمد لله ب العالمين طبعا الفقه هو التيسير ب ا ل م ن ا س ب ة قلنا قلنا خلاص تغير ا ل ن ي ة كويس من أ ن ه ا ح ا ج ة إ ل ى عمره جميل وتمشي ب إ ح ر ا م ده ت س ع ة وتقصر وتطلع من ا ل إ ح ر ا م وتعتبر العمره ف ا س د ة عملنا الفساد في العمره ل أ ن العمره ا خ ف ى فساد العمره وتذبح شات و ت ب د أ حد من جديد من مكه أ ك ي د ده شنو ده ا خ ف ى ثم ال ال ال ال ال الذي يحرم محرم وجامع ب ع د يوم عرفه كويس وبعد رمج ا ل ج م ر ة تحلل التحل ا ا ل أ ص غ ر ولسه ما تحلل التحل ا ل أ ك ب ر وجامع ده عليه أ و ل ح ا ج ة د م أ و ل ح ا ج ة يا أ خ وانا زول عمل حد كله وقد عرفه ورمى ا ل ج م ر ة عرفتا وحلق ولبس ا ل ج ل ا ب ي ة لكن ما طاف بالبيت طراف شنو ا ل إ ف ا ض ة سنتحلل ا ل ت ح ذ ن الاكبر اللي يحلله كل شيء في ا ل ف ت ر ة دي قام شنو قام شنو جامع حكمه شنو أ و ل ح ا ج ة عليه دم الشيء الثاني يممس ص د و م ه ويشيل إ ح ر ا م ه ويمشي بر م ك ة يمشي ع ر ف ة ويحرم من جديد ل أ ن الطواف طواف ا ل إ ف ا ض ة يعني خلاص يعني ي ف س د عليه ويمشي ط و ف طواف ا ل إ ف ا ض ة وحده صحيح أ م ا الذي يجامع قبل رمي ج م ر ة ا ل ع ق ب ة يوم العيد حج فاسد قولا واحدا ويلزمه ما قلناه من أ ن الحج يفسد ويلزمه القضاء مع ذ بدنه ح شنو ب او ب ق ر ة أ و سبعه خرفان عشان نوقع عليك تكفيس ما خ ر ف و ح د سبعه سبع يعني ب ق ر ة إ ذ ن دا ب ا ن س ب ه لمحظورات ا ل إ ح ر ا م فزول المحرم أ م س ك عن هذه المسائل ك ل ا طبعا في ناس بكون مرتحجدا يقول لك والله العزاب كويس خير زول يكون عزابي لكن لا تبع عزابي ع م ر إذا كله لحد ا ما تحج يعني هم ما في شيء إ ن شاء الله ل أ ن ه في الغالب يعني الناس بي بيكون عندهم فقه وعلم بهذه المسائل طيب التشديد في هذه المسائل ل أ ن داعي الطبيعي اليها اقوى يا اخوانا زول معه مرته حلال يقول لك يا اخوانا حلال لذلك شدد ل ت ن ف ي ر الناس من هذه ا ل م س أ ل ة في أ ث ن ا ء الاحرام مش في أ ث ن ا ء الحج الزول إ ذ ا تمتع خلاص ثانيا ما في مانع إ ذ ا تحلل من العمره طيب قام قلنا الزول جاء يطوف خلاص الزول وصل م ك ة مشرق سواء كان م ف ر د أ و ق ا ئ د أ و شنو متمتع. يعمل شنو على الثلاثه أ ن يطوفوا طواف قدوم ل أ ن من دخل م ك ة لا بد له أ ن يطوف وهو محرم فالمفرد والمتمتع والقارن كل الطوف طواف شنو、طم. وطواف القدوم يختلف عن كل أ ن و ا ع الطواف ب أ ن ه هو الطواف الذي ي ط ب ع فيه المحرم و ا ل إ ط ب ا ع هو أ ن يظهر الكتف ا ل أ ي م ن و أ ن يجمع طرف ردائه ا ل أ ي م ن على كتفه ا ل أ ي س ر الاطباع شنو؟ ا أ ي الطبع طيب ي د خ ل ي ب د أ إ ذ ا دخل المسجد يسمي ويقول الذكر الذي يقال في دخول كل المساجد وبعض الناس ت أ خ ذ ه م ر ه ب ة أ و معظم الناس ا ل ك ع ب ة ومنظرها المهيب ي أ خ ذ بالقلوب فقد ينسى ا ل إ ن س ا ن هذه المسائل ورد بعض ا ل أ د ع ي ة اللهم أ ن ت السلام منك السلام فحينا ربنا بالسلام كويس؟ دعاء أ ن يزيد الله الكعبه تشريفا وكذا ض ع ي ف فلا نعتد به يدخل ي ب د أ الطواف من الحجر ا ل أ س و د تقبيله هو ا ل أ و ل ى من لم يستطع يشيل بيده اليمنى فقط لكن أ و د أ ن أ ق و ل هنا ف ق ه مهم لا تحرص على التقبيل مع المزاحم ل أ ن أ ذ ى المسلمين حرام والتقبيل غ ا ي ة ما فيه أ ن ه مستحب فلا ترتكب محرما ل أ ج ل شنو لاجل مستحب ا ذ ي ة مسلم واحد أ ش د عند الله من زواء ل ك ع ب ة كلها فلا يجوز ففي يعني في مسلمين يحن تلقاه ويزاحم و ي ط ا ر ب الناس و ي ر ز ه و ي ر م ي بس عشان يصل الحجر الاسود ويقبله ف ي ب د أ الطواف من هنا وهو مرتبع لاحظ ده الطواف شنو أه؟ القدوم يستوي فيه المفرد والقارن وشنو والمتمتع طيب ده الطواف شنو ق د و م طاف س ب ع ة أ ش و ا ط و ق ي م الطواف ل أ ج ل ذكر الله والطواف بالبيت ص ل ا ة غير أ ن الله أ ح ل ن ا فيه الكلام كما قال عليه الصلاه والسلام يطوف بالبيت مستشعرا ه ي ب ة المكان وليعلم أ ن الدعاء مقبول فيكثر من الدعاء والتعظيم و ا ل إ ج ل ا ل وكل أ ذ ك ا ر رغب الشارع فيها كتعظيم الله و ا ل ص ل ا ة على رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والدعاء وكذا طيب بتمشي تلقى ناس ب ك و ر ك كوارك تقلى سنقول الله نحن ما فهمنا أ ي حد يقولك ل يقورك واحد سال كتاب الحرم حرمك وما أ ع ر ف العبد عبدك وقد جئتك من بلاد ب ع ي د ة ويقول يقول ياخي يا أ ن ا ما أ ق و ل كامل ل ياخي يا دما ه مطلوب بالمناسبه ده تشويش أ ن ت تذكر ربك بما تطمئن اليه نفسك وبما تحتاجه أ ن ت م ا تخلو زول الى الجنك و الدعاء انت الى الجنوك هنا الى الجنوك ياخذوا عربنا بشيء د ا ر و انت ا ل أ ش ي ا ء دائم في السودان كلها بس ما ب ت د ر عليه ب د ا ر ج ي ب ا ل ر ط ا ن ة ب أ ي ح ا ج ة أ س أ ل الله أ خ ل ي ك يعني ب ه ي ب ة و إ ج ل ا ل تطوف في البيت إ ذ ا أ ت ي ت إ ل ى الركن اليماني الركن اليماني ده الركن ا ل ك ع ب عند أ ر ب ع أ ر ك ا ن الحجر الاسود قبل ه اليماني لمن تجي من الحجر الاسود من الركن م ا الحجر ا س و د ربنا اتنا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة حسنه وقنا عذاب النار وما ترفع صوتك لقد أ س م ع ت ربك فلا تشوش على إ خ و ا ن ك ل أ ن ه يكون و ا في خشوع تطوف السبعه ا ش و ا ط بعدها يسن ولو تركت ب ا ل ك ل ي ة لا يؤثر ا ل ص ل ا ة في مقام إ ب ر ا ه ي م و ا ل ص ل ا ة في المقام فعلى الله وسلم جعل المقام بينه وبين ا ل ك ع ب ة و إ ذ ا حصل زحام تصلي في أ ي موضع من البيت ثم كده ا ل ط و ا ب ف ا م طراب ن و القدوم ترمل في ا ل أ ش و ا ط ا ل ث ل ا ث ا ل أ و ل ى ا ل ث ل ا ث ة تحاول تسرع شنو الخطه في زحام خلاص سقط عن ن ك هذه ا ل م س أ ل ة داء طواف القدوم يفعله كل من مر من الميقات ثم أ ح ر م ودخل م ك ة طبعا الفقهاء تفصيل طويل من أ ي ن يدخل م ك ة يستحب دخول م ك ة من قبل الحجون إ ن استطعت ه الحجون م ن ط ق ة في مكه رسول ا ل دخل بها فتعتبر هذه من شنو من ا ل س ن ة ودخلها نهارا و د ا ا ل أ ف ض ل تدخل م ك ة شنو نهارا لكن د خ و ل ه ا في أ ي وقت يزي ب ا ل ل ي ل بل ا نهار من ا ل ح د و ن الممتلئه م خ م ك ف ه م ن ت شنو م ح ر م خ ل ا ص د خ ل ت م ك ف ه م ن ت م ح ر م م ف ر د ت ط و ف ه ا ف ا ل ف ه م ق ا ر خ ت ط و ف ه ا ف ا ل ف ه م م ت م ت ع ت ط و ل ف ه م خ ت ا ف ا مختلفه مختلفه م خ ت ل ف ا ل ق د ل ف ه مختلفه م خ ت ل ف ا مختلفه مختلفه مختلفه م خ ت ل السكن خ ل ا ص م م ك ن ت ه مختلفه السكن ده بالنسبه لمنه المفرد ويمكن لك أ ن تسعى بين الصفا ء و ا ل م ر و ة تسعى بين الصفا ء و ا ل م ر و ة ده بالنسبه لمنه المفرد بس في ن ق ط ة م ه م ة جدا المفرد يسعى يطوف الطواف ا ل أ و ل باعتباره القدوم إ ذ ا أ ر ا د أ ن يسعى مع قدومه ليجعلها طواء سعي الحج الركن فيكون أ ت ى بالركن الثاني أ ح ر ق بالركن ا ل أ و ل الركن الثاني شنو شنو السعي الطاف و ما شنو؟ طاف و القدوم عرفته يقول شنو يسعى يعني المفرد ا ي ض و العندونيه يفرد اذا طاف طاف و القدوم سعى يسعى بنيه شنو الركن الحج اذا اراد أ ن ي ؤ م